فصُولَهُ نُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَأَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم فانزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا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 ناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير